الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على والأشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الحدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قد مناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جئ بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في في الحره وتركوا في الحره يستسقون فلا يسقون قرب قلابه فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا كتاب الحدود والحدود جمع حد وأصل ذلك يرجع إلى معنى المنع في كلام العرب والحجز بين شيئين تقول هذا حد بين ملك فلان وفلان يعني حاجز وتقول فلان وقف عند حده فلم يتجاوزه و بل حد يمنع الاختلاط اختلاط الشيئين وقد قيل بأن هذه العقوبات سميت بذلك قيل لها حدود لأنها تمنع صاحبها من معاودتها كما تمنع غيره أيضا من مقارفة ذلك فهي زواجر هذا الإنسان الذي يقيم عليها الحد قد لا يتمكن من المعاودة لأنه قد مات إذا رجم مثلا أو قتل المرتد أو حد الساحر أو نحو ذلك لكن أيضا هي تمنع غيره من الوقوع في مثل هذا ويمكن أن يكون قيل لها ذلك باعتبار أنها مقدرة من الشارع يعني أن الشارع هو الذي قد حدها وقد درها وليس ذلك من وضع البشر وقد تطلق الحدود على المعاصي عموما تلك حدود الله فلا تقربوها وقد تطلق أيضا على الفرائض فلا تعتدوها و على كل حال المقصود بالحدود بالحدود هنا في هذا الباب هي تلك العقوبات المقدرة شرعا في معصية هذا ضابط الحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية الحكمة منها أن تمنع صاحبها وأن تمنع غيره أيضا من مواقعة ذلك ومقارفته وهي كفارة لمن أقيمت عليه كما صح ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس قد لا يفرقون بين الحدود وبين القصاص وقد عرفنا معنى القصاص فالقصاص إنما يكون من قبيل العقوبة المماثلة في الأصل بسبب الجناية على معصوم بشرطه فهذا بالنسبة للقصاص فهي حق للمخلوق بالدرجة الأولى فإذا عفى سقط ولا يخلو حكم من الأحكام من شائبة بالنسبة لحق الله عز وجل لأن لأن ذلك من الناحية النظرية العلماء رحمهم الله يقسمون الحقوق منهما هو حق محض لله عز وجل مثل الصلاة ومنها ما هو حق محض للمخلوق فبعضهم يمثل لهذا بالقصاص وهذا من الناحية النظرية يقول هكذا لكنه لا يخلو من إشكال ففيه حق لله يحتاج إلى تور وهكذا السرقة الاختلاس وما إلى ذلك وهناك حق فيه شائبتان حق لله وحق للمخلوق مثل الزنا فيه حق للمخلوق وحق للخالق على كل حال لا يخلو شيء من هذه الأحكام من حق لله عز وجل فهنا هذه الحدود تختلف عن القصاص لأنها عقوبات مقدرة شرعا على معاصي وأما القصاص فهو يتعلق بحقوق المخلوقين بالدرجة الأولى ويكون يفعل به نظير ما فعل بشرطه كما سبق في التفصيل إلا الإحراك بالنار ومن فعل شيئا محرما وكذا الشروط إذا انطبقت الشروط السابقة على كل حال وهذه الحدود أيضا لها شروط لا تطبق على كل من قارف هذه الأعمال بل لابد من أن يكون من وقع منه ذلك متحققا من جملة من الشروط وإن اختلف العلماء في بعضها لكن مما لا ينبغي أن يختلف فيه أو لا يختلف فيه أن يكون الإنسان, عن... أن يكون الإنسان بالغا فالطفل لا يقام عليه الحد لكن يجب كفه وزجره ومنعه وتأديبه عن مقارفة ذلك لكن الحد لا يقام عليه وهكذا أيضا لا بد أن يكون عاقلا وهذا مما لا يختلف فيه فالمجنون يمنع ويكف لكنه لا يقام عليه الحد لو زن مجنون أو زنت مجنونة أو قال كلاما من قبيل الكفر فإنه لا يؤخذ رفع القلم عن ثلاثة وهناك شروط أخرى ذكرها أهل العلم منها قالوا أن يكون ملتزما ويقصدون بالملتزم يعني ملتزم بأحكام الإسلام وهذا هو الذمي الذي يعيش بين أظهر المسلمين تطبق عليه على أحكام الأحكام من هذه الناحية يمنع من فعل هذه الأشياء وإن اختلف العلماء في تفاصيل يعني مثلا إذا كان هذا لا يحرم أصلا أو لا يحرم عليه في دينه مقارفة هذا العمل مثل شرب الخمر فإنه لا يقام عليه الحد وإذا كان يحرم عليه في دينه ولكن لا يعاقب بهذه العقوبة مثلا مثلا الرجم فهل يقام عليها الرجم أو لا يقام عليها الرجم فهذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم لكنهم قصدوا في الجملة بالملتزم المسلم لأنه تجري عليه حكام الإسلام وقصدوا أيضا أولئك الذين يعيشون في بلاد المسلمين من أهل الذمة وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا من كون النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كما سيأتي رجم اليهوديين وإن كان مأخذ هذه المسألة ليس محل اتفاق بين أهل العلم من أهل العلم قال إنه فعل ذلك حكم بالتوراة ودعا بالتوراة وأن ذلك إنما يكون إذا تحاكموا إلينا على كل حال من الشروط التي ينبغي أيضا أن تعتبر وهو أن يكون عالما بالتحريم وفرق بين أن يكون الإنسان عالما بالتحريم وبين أن يكون وبين أن نشترط أنه عالم بالعقوبة المترتبة على ذلك من الناس من يفعل الذنب ويعلم أنه معصية لكن يقول ما كنت أدري أن العقوبة بهذه الشدة كثير من الناس وإن كان في غير باب الحدود يقول واقع أهله في نهار رمضان يقول أعلم أنه لا يجوز لكن كنت أظن علي القضاء والتوبة ما علمت أن المسألة عتق رقب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ظاهر من يقول كنت أظن المسألة كلام أو فيها كفارة يمين ما علمت أنه قبل أي من قبل أي تماثل لابد من اعتق يتقرقب فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ما كنت أعرف هذا نقول لا يلزم معرفة العقوبة ليس من شرطه كما أن الثواب أيضا لا يلزم من تحققه وحصوله أن يعرف الإنسان القدر المرتب على هذا العمل من الأجر عمل هذا العمل المعين صالح فيكفي ذلك وإن لم يعرف ما يترتب عليه فهنا كذلك أيضا في باب الحدود لا بد أن يكون عالما بالحكم لأن بلوغ الخطاب شرط من شروط التكليف العامة يعني في كل التكاليف لا ود من بلوغ الخطاب ومسألة الجهل والعذر في هذا الباب لا شك أنها معتبرة من حيث الأصل ولكنه يراعى في ذلك مقتضى الأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص بمعنى أن, ال... أن... أن من الناس من لا يعذر بجهله بهذا الحكم يعني لو جاء أحد في هذه البلاد وقال أنا ما أعرف أن الزنا حرام ولا أعرف أن شرب الخمر حرام ولا أعرف أن السرق حرام فهذا لا يقبل منه لأن هذا بتفريطه لكن من عاش في بادية بعيدة أو في بلاد لا يوجد فيها أحد من المسلمين مثلا أو يوجد فيها أقلية جهلة ما يعرفون شيء فواقع شيئا من ذلك ولا يعرف عاش في غابة فمثل هذا لا يقام عليه الحد وهكذا لو كان له شبهة وإن كانت المسألة هذه لا تنضبط فيدخلها لاجتهاد اجتهاد القاضي بمعنى أنه لو وقع مثلا على أمتي امرأته وقال يعني أمرأت أمت امرأتي كما تأول قدامه ابن مضعون في قصة شرب الخمر لما جاء بهم من البحرين فاحتج بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فقال آمنا وحملنا الصالحات واتقينا وأحسننا هاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممكة وجاهد معه وشهد غزوة بدر فشرب الخمر متأولا هكذا فهم الآية فمثل هذا يعلم وقد يعذر لكن لا يقام عليه الحد وقد يكون تأويله باعتبار أنه لربما يكون له شبهة في ذلك من جهة مثلا أن ال من جهة مثلا لو أنه يملك مع يشترك فيها مع آخر هذا يملك النصف وهذا يملك النصف فهنا الوطء لمن ليس لواحد منهما فلو قال له صاحبه أنا أسمح لك أن تطاعها فلا يحل له ذلك فلو وطئها فإنه يكون قد زنى لكن هل يقام عليه الحد بهذا الاعتبار وهكذا مثل المسائل التي يجري فيها الخلاف المعتبر بين أهل العلم مثل وهو يتأول ذلك ويستحله ويستجيزه فهذا قد يعزر إذا رأى القاضي ذلك لو أنه تزوج امرأة من غير ولي وهو يرى أن الولي لا يجب على مذهب الأحناف لا يجب والجمهور يرون أن هذا النكاح لا يصح وأنه من الشروط وجود الولي قال النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة إلى آخره فمثل هذا هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا لا يقام عليه الحد وهكذا إذا كنا نقول لا يجوز الجمع بين الأختين في الرضاع، فجاء رجل وتزوج أمرأتين هما أختان من الرضاع، والقاضي لا يرى ذلك يرى أن هذا لا يجوز وأن لا تحل له. هل يقال هنا يقام عليه الحد العقد باطل لا يقام عليه الحد لكن نرى القاضي أن يعزره عزره, عزره فالحاصل إن هناك شروط على كل حال الحديث الأول هنا حديث أنس رضي الله عنه قدم ناس من عكل وعكل عكل هذا بإسكان الكاف أبو قبيلة أبو قبيلة يقال إن اسمه عوف بن عبد منات حضنته جارية في الصغر وتدعى عكلا فلقب بذلك لقب بذلك. ويقول أو عرينة وهي قبيلة فاجتووا المدينة اجتووها بمعنى كرهوها الإنسان قد يسكن في بلد قد يعين في بلد يعمل في بلد ولا تناسبه هذه البلد لا لا يستريح نفسه فيها لا يحبها ابدا يكرهها لا لسبب مدرك لكنه لا لا يستريح فيها والله عز وجل خلق النفوس وخلق فيها ما خلق من الرغبات والارادات هذا يستريح في هذا المكان جدا وهذا يمجه ويكرهه فهؤلاء اجتووا المدينة ضاقت نفوسهم وكرهوا المقام فيها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أولا مجموعة من الناس في بعض الروايات من ثمانية فأمر لهم بلقاح وهي جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح وجاء في بعض الروايات أن أن هذه اللقاح هي من إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها وهذا في مسألة الطهارة يدل على بول طهرت أبوال الإبل ويمكن أن يقاس عليه وقد سبق الكلام على طرف من هذا بقية ما يؤكل لحمه ويستدل على ذلك أيضا بالصلاة في مرابط الغنم لو كانت نجسة لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالشاهد أن هذا يدل على طهارتها، يشربون من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات أنهم قتلوا الرعاة واستاقوا النعم يعني الإبل فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جئ بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون الآن قوله وسمرت أعينهم في لفظ عند مسلم سملت ومعنى ذلك اي ان تحمل مسامير وتكحل بها اعينهم فيذهب بصرها اسماء محمره فتكحل بها عينه فيذهب البصر ولهذا يعبر بعضهم عنه يقولون هو فقر العين السمل والسمر هو فق العين لكن الطريقة المتبعة في هذا عادة هي بهذا بمسمار يحمى فتكحل بها عينه فعندئذ تنفقه نعم الآن هذا الحديث يتعلق بماذا جاء به في كتاب الحدود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 فهذا هو حكم المحاربين ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور والرحيم ذكر اسمين الغفور والرحيم ليدلل بهما على الحكم كما ذكرنا في الكلام على أسماء الله الحسن في بعض في الكلام على تعقيب الآيات بالأسماء الحسنة فهنا ذكر الاسمين ليدل على الحكم وهو أنه قد شرع العفو والغفر في مثل هذه الحالة إذا تابوا قبل القدرة عليهم يعني قبل أن يمسكوا قبل أن يؤخذوا فقالوا قد تبنا تبنا إلى الله فعند ذلك لا يطلبون بحق الله عز وجل يسقط عنهم حكم المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عيديهم وارجعوا لكن ما الذي يبقى؟ يبقى حقوق الخاصة حقوق المخلوقين إذا قتلوا وطالب أولياء الدم بالقصاص القصاص منهم وهكذا طيب الآن إذا قلنا أن هذا الحديث يتعلق بحكم المحاربين هؤلاء أخذوا إبل الصدقة المحارب ماذا يفعل ما هي جريمة المحارب ما الفرق بينه وبين السارق المحارب يختلف عن السارق المحارب يقف في طريق الناس في أسفارهم في البرية في كذا و يسطو على الأموال ويقتل النفوس فيأخذ ما معهم بالتهديد بالسلاح اشهر السلاح او ما يقتل عادة معه الات معه اشياء من شأنها ان تقتل فيشهرها امام هذا الانسان ويقول له هات ما معك وإلا قتلناك فمثل هذا يكون محاربا بخلاف الذي يتلصص ويدخل البيوت فيأخذ ما فيها من المتاع أو المال فهذا ليس بمحارب ولكنه سارق تقطع يده بشرطه كما سيأتي في الكلام على حد السرقة لكن المحارب لا المحارب يأتي للناس في سبلهم في فلا يأمنون فهو يهدد أمنهم بقوة السلاح أو ما يقوم مقامه ثم يأخذ ما بأيديهم ويقتل النفوس لاحظوا هنا في الآية ذكر الله عز وجل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهم قطعت أيديهم وأرجلهم وسمّرت أعينهم وتركوا في الحر يستسقون فلا يسقون. يقول أبو قلابة: حماه الله فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. طيب الآن عرفنا قطع الأيدي والأرجل والنبي صلى الله عليه وسلم ما حسم أيد مواضع القطع من الأيدي والأرجل بمعنى أنه ما وضعها في زيت مغلي حار من أجل أن يتوقف الدم وإنما تركهم ينزفون وإصابهم العطش فلم يستسقوا فلم يسقوا حتى جاء في بعض الروايات أن أحدهم لربما كان يعض الأرض من شدة العطش وبعضهم كان يضرب في فمه على الأرض من شدة العطش ولا يسقون وكذلك أيضا سمل أعينهم سمرها فمن أهل العلم من قال إن ذلك إنما هو في القصص على سبيل القصص وأنهم فعلوا براع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرعاة فعلوا بهم ذلك ففعل بهم كما فعلوا عطش حتى كان يستسقي ولا يسقى وفعلوا به مثلوا به وفقأوا عينيه بهذه الطريقة ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا, كما فعلوا. وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم من المحاربين إن هذا هو فعل المحاربين الإفساد في الأرض فيكون قد فعل بعض ذلك اتصاصا وفعل بعضهم من باب إقامة الحد والعلماء رحمهم الله لهم كلام كثير في توجيه هذا الحديث طائفة تقول إن هذه مثلة وكانت في أول الأمر ثم نسخت وقد قال بهذا بعض الصحابة رضي الله عنه قالوا ثم نهى عن المثلة وجاء في بعض الروايات أن آية المحاربين نزلت فيهم وعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم فيما يتعلق بالمثلة أنها تحرم ابتداء لا يجوز الذين قالوا إنه منسوخ بعض هؤلاء يقولون إنما فعل بهم ذلك نكاية مزيدا في النكاية فنسخ ذلك وبقي حكم المحاربين قطع أيديهم ورجون المخلاف هذا أحد الخيارات كما سيأتي ومن أهل العلم يقول إن ذلك فعل بعضه قصاصا كما فعلوا بالراعي والبعض فعل على سبيل إقامة حد المحاربين ومسألة المثلة لا تجوز ابتداء لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، عنها عن المثلة ولكنها تجوز على سبيل القصاص، فيفعل به كما فعل، إلا إن فعل بذلك بطريقة محرمة كما سبق، وهذا الحديث يدل على ذلك. لا على كل حال من أهل العلم كما سبق من يقول كابن سيرين من السلفوة بأنه قد نسخ بالحدود فحد المحاربين كما سمعتم ولماذا تقطع يده ورجله من خلاف من خلاف يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى تقطع اليد لأنه يبطش بها واليد اليمنى هي التي أقوى في البطش وتقطع الرجل اليسرى والله تعالى أعلم من أجل أنه يمشي بها إلى ملاحقة الناس وقطع السبل فهو يمشي برجله ويبطش بيده فيحتاج إلى أن تشل حركته في المشي فلا يسعى في الفساد في الأرض وهذه اليد التي يبطش بها يقتل وأيضا تقطع وبالنسبة لقطع الرجل لا تقطع الرجل كاملة كما هو معروف وإنما تقطع من وين؟ من المفصل ويبقى, ويبقى العقب يبقى العقب من أجل أن يستوي في مشيته إذا مشى واضح؟ يعني يقطع المفصل مع الساق، يعني الجهة الأمامية فهؤلاء؟ هؤلاء هل الإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من أهل العلم يقول إن أو هذه للتقسيم وليست للتخير وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب عند الحنابل أيضا أن ذلك ليس للتخير وأن أو للتقسيم فهذه أحكام مقررة لأحوال أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلب يصلب مع القتل نعم فهذا يكون في حال أخرى إذا أخافوا السبيل وقتلوا فإنهم يصلبون فإذا أخذوا المال إذا أخذوا المال وقتلوا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا فقط أخافوا الناس قالوا ينفوا من الأرض والعلماء تكلموا في النفي أيضا من الأرض قالوا ينفون إلى أين ينفى إلى مكان يذهب ويقطع الطريق فيها وأي أرض ينفون منها هل هي البلد التي هم فيها ينفون إلى ناحية أخرى ولهذا قال بعضهم إنهم يحبسون لكن هذا خلاف ظاهر القرآن هذه عقوبة لأن الغربة أشكلها عقوبة يكون يفعل به هذا ويخرج من البلد ويحكم عليه أن لا يدخلها فيبدأ حياة جديدة في بلد أخرى من هذه عقوبة ومن أهل العلم أن يقول الإمام مخير كما قال الإمام مالك رحمه الله مخير فيه من أهوه هذه للتخير بحسب ما يراه أصلح فأتارة ينفع الردع الشديد إذا تساهل الناس وتسارعوا في هذه الأمور ووجدت حالات إما بكثرة قطعة الطرق أو لامور شنائع فعلها بعضهم فإنهم قد يقتلون ويصلبون ومعنى الصلب كما هو معروف يضع على خشبة منصوبة ولها مثل الخشب المعترضة فتمد يداه على هذه ويربط. وهل يصلبه حي أو يصلبه مقتول؟ كثير من أهل العلم يقولون يقتل ويصلب من أجل أن يراه الناس وبعضهم يقول يصلبه حي من أجل أن ذلك أنكى وأشد من أجل أن يتألم حينما يرى الناس يشاهدون ويطوفون به ويجتمعون عليه ولكن لو صلبه مقتول ما يشعر لكن المقصود أن يصلب ليعتدع الآخرون عن هذا الفعل ويكون كالا لغيره وعظة وعبرة فالشاهد أنه من أهل العلم يقول أن أوه هذه للتخير ولعل هذا والله تعالى أعلم هو الأقرب طيب الآن لعل هذا يكفي في حد المحاربين وإن هناك أشياء ممكن بالأسيلة. تفضلنا. الحسنى. أنا ويد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة والزيد ابن خالد الجهنني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من العرب أت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عصيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شات ووليدة فسألت أهل, العلم فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أونيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير نعم. هذا الحديث أن رجل من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك الله يعني أسألك وإذا كانت بمعنى أسألك فإنها تعد بالباء. السؤال يكون بالباء أسألك بالله ولكن الباء هنا غير موجودة لأن أنشدك مضمن مضمن معنى فعل آخر لا يعد بالباء وهو أذكرك قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا وهذا يدل على أن هذا الأعراب الذي زنى هذا العسيف أنه ما كان يعرف ما يترتب على الزنا من العقوبة ولذلك اصطلحوا على هذا الأمر لما سأل أهل العلم وهذا يدل على أن الإنسان لا يلزم كما سبق بإقامة الحكم عليه أن يعرف العقوبة المقدرة شرعا على هذا الجرم الشاهد قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته كان عسيفا على هذا كما فسره قال العسيف الأجير ويطلق على من يتهاون الناس يستهين الناس بشأنه يدخل عليهم كالخادم والأجير وما إلى ذلك مما يتساهل فيه الناس وقيل له عسيف لأنه يحمل ويرغم على العمل العسف يقول إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته لاحظ هنا الآن يستفتي قال فزنى بامرأته وهذا يعتبر من القذف أليس كذلك فزنى بامرأته بالنسبة لهذا العسيف هو مقر في كما يدل عليه ظاهر الواقعة مقر بأنه قد زنى وإلا لما صالح أبوه هذا الزوج بمئة من الغنم وليده لو كان ينكر قال ما حصل شيء أصبح فأهل, فأهل العلم منهم من أخذ من هذا أنه في مقام الاستفتاء يتسامح فيما قد يبدر من العبارات ولا يوقف عندها ما يقال تعال أنت قدفت الآن هات أربعة شهود أو يعترف واضح؟ قالوا يتسامح لكن سيرد عليه بعض ما سيأتي هذا الكلام قد لا يسلم به تماما لكن لا شك أنه في مقام الاستفتاء يتسامح ما لا يتسامح في غيره وهكذا أيضا في باب الغيرة كما إذا قام الإنسان حسبة لله عز وجل فإنه لا يكون كمن يقذف أعراض الناس هكذا لكن ينبغي على الجميع سواء كان في مقام الاستفتاء أو في مقام الحسبة أن يزن الألفاظ وأن يتكلم بالكلام الذي لا يؤخذ عليه إلا إذا اضطر مثل هنا الكلام لا بد من الإفصاح فيه إلا إذا قال قائل يمكن أن يؤتى به على سبيل البناء المجهول أو إضافة إلى مبهم قال زن رجل بامرأة وكذا لكن الآن نحن أمام واقعة حصل فيها صلح فاسد في مقابل حد من حدود الله عز فكان لابد من الإبانة والإفصاح فهنا لا يقال في أنه لا يتكلم بمثل هذا لكن هل يقال أن في مقام الاستفتاء مطلقا أن الإنسان يطلق لسانه في عرض الناس ويرميهم ويقذفهم بالزنا والفجور والفواحش الجواب لا ليس له ذلك حتى في مقام الحسبة مع أن قيامه لله لكن ينبغي أن يضبط كلامه لكن لو جاء القاضي وقال هذا الذي قام حسبة لله أو هذا الإنسان الجائز تفكر نريد أن نقيم عليه الحد؟ نقول له لا لا تقيم عليه الحد لكن يمكن أن إذا كانت الحاجة لا تدعو لهذا الإفصاح أن يزجر بحسب ما يراه القاضي فالشاهد أنه قال فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شات ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إلى آخره يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وهذا يدل على أن مثل هذه المصالحات الفاسدة التي تقام مقام حدود الله عز وجل أنها غير معتبرة ولو حصل صلح بينهم ولو حصل صلح ولو حصل تراضي فإن هذا لا يجوز أذي فيها حد من حدود الله عز وجل بخلاف ما ليس فيه حد بمعنى لو أنه جنى عليه بجناء ضربه كسر سنه السن في هدية خمس من الإبل لكن لو أنهم اصطلحوا على شيء قال أنا أعطيك خمسمائة ريال عن هذه السن قال أنا قابل راضي أو قال له أنا أريد أعطيك هذه السيارة في مقابل السن واصطلحوا على هذا سواء كانت أقل أو أكثر من خمس من الإبل لا إشكال إذا كان ذلك صلحا وقد سبق الإشارة إلى هذا وأن من أهل العلم لا يرى مثل ذلك فيما كان كان مقدرا في الشرع على كل حال قال والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة لماذا قال على ابن الجلد مئة ما قال يذهبوا إليه واسألوه لأنه مقر بذلك هذا الأب جاء و... ما دفع المئة من من الغنم والوليدة إلا والابن مقر أصلا بهذا نعم قال وتغريب عام وهذا يدل على أن البكر إذا زنى سواء كان رجلا أو امرأة أنه يجلد مئة وهذا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والسنة دلت على التغريب والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني وذكر البكر قال جلده مئة وتغريب عام بل من أهل العلم قال إن ذلك في كتاب الله لأن الله قال أو يجعل الله أو يجعل الله الله لهن أو يجعل الله لهن سبيلا، فهذا السبيل بينه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك في كتاب الله على كل حال ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه موضح ومبين لما جاء في القرآن. طيب قال هنا تغيير عام واغدو يا أنيس طبعا بالنسبة للمرأة إذا غربت عام تغرب كالرجل إلا إذا ترتب على هذا مفسد أعظم في بعض الحالات قد توجد امرأة لا يوجد معها أحد الأصل أن تغرب ويذهب معها أحد يحفظها هناك إما محرمها هنا أو لها محرم في بلد آخر وتحفظ لكن قد توجد حالة من الحالات يتبرأ منها أقاربها ومحارمها أو ليس لها محارم والمرأة ضائعة وإذا ذهبت إلى بلد آخر ستفسد وتفسد ماذا يفعل لأنه قل غربوها عساس أنها تكون بعيدة عن الأنظار وتفجر كما تشاء بالجواب لا فمثل هذه قد تحبس لأن الشريعة إنما جاءت لحفظ المصالح ودفع المفاسد فإذا كانت التغريب بمعنى التسفير عن البلد إلى بلد آخر يؤدي إلى مفسد أكبر فإنه يستعاض عنه بالحبس وما هي علة هذا التغريب يمكن أن يقال بأن علة التغريب من أجل أن ينسى هذا جرم فالشرع قصد تطهير الأسماع والقلوب من مثل هذه القضايا لا تذكر ولهذا قال بعض أهل العلم إن العلة هذا أمر مستنبط إن العل في نسخ آية الرجم لفظاً مع بقاء الحكم من أهل العلم من قال لتنزيه الأسماع عن سماع هذا الجرم الشنيع محصن ويزني فبقي الحكم ونسخ اللفظ والله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فالشاهد أن من إشاعة الفاحش التحدث بها فإذا سفر هذا الإنسان سنة نسيت جريمته فإذا رأاه الناس لا يتذكرونها أضف إلى ذلك أنه يردعه حينما يسفر يقولوا عملي تجارتي ما عملك ولا تجارتك تذهب هناك دراستي ما في تغرب عام ثم قال واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها لحظ الآن هذه المرأة الرجل قال بأنها زنت بابنه وهذه دعوة وقوله هذا كما سبق من أهل العلم قال إنه في مقام الاستفتاء يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره ولا يكون ذلك من القذف ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إليها من أجل أنها إذا اعترفت يقام عليها الحد ومن أهل العلم قال هذا مشكل هذا رجل أن تهمها بهذه الفاحشة ولا بد أن يأتي بالشهود أو تعترف وإلا سيقام عليه الحد واستشكلوا هذا من ناحية أخرى أيضا قالوا الآن هذه المرأة التي قذفت هل بمجرد الآن لما يعترف فلان أنه زنى هل يبحث عن المرأة ولا المطلوب الستر فكيف يطلب الشارع التنقير في مثل هذه القضية مع أن ماعزا كما سيأتي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صرف عنه مره مرتين حتى أقر على نفسه أربع مرات بالزنا فكيف يبحث عن من قارف شيئا من ذلك ويرسل إليه من يسأله من أجل أن يقيم عليه الحد قال هذا يشكل مع حديث ماعز والغامدية وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله والذي يمكن أن يقال والله تعالى أعلم أن النبي النووي رحمه الله يقول أنه ذهب أنه بعثه من أجل أن يعلمها بحقها فيما يتعلق بالقذف فتطالب به أو تعترف فاعترفت فسلم من حد القذف والأقرب والله تعالى أعلم أنه بعثه إليها من أجل أنها إذا أقرت أقيم الحد عليها لا من أجل أن تطالب بحد بحقها في القذف لأن القذف كما يقول كثير من أهل العلم إنه متوقف على المطالبة لأنه حق للمخلوق ومن نظر إلى أنه حق للخالق والمخلوق قال لا يتوقف على المطالبة بل يقام فيه الحد وأكثر أهل العلم يقولون إذا طالب به أقيم وإذا لم يطالب به كما أنه لو عفى فإنه لا يقام عليه الحد فالشاهد الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إليها من أجل أن يسألها فإذا أقرت أقيم عليها الحد لا من أجل أن يعرفها بحقها في القذف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الحديث قال له واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ما قال له اذهب وعرفها بحقها أنها قد قذفت فتطالب بحقها أو تعترف قال لا فإذا اعترفت فارجمها وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم حد رجلا لما أنكرت امرأة فإن ذلك لم يصح بل سيأتي في بعض الروايات ما يؤكد هذا المعنى أنها إن أنكرت سقط الحد عنها وأقيم على الرجل الزاني فقط صح ذلك في بعض الروايات فالشاهد أن وسيأتي أيضا في بعض الروايات أن, أن الرجل إذا جاء واعترف بالزنا أنه قد يوجه إليه السؤال قال بمن؟ لاحظوا بمن؟ فالزنا بين طرفين والنبي صلى الله عليه وسلم قد سأل كما سيأتي هنا على كل حال يتجه لو جاء إنسان إلى القاضي وتكلم بكلام وفيه قذف لأحد من الناس هل يجب على القاضي أن يبعث إلى ذلك المقذوف ويقول لترى لك حق؟ إذا ردت أن تطالب به أو لا من أهل العلم من يقول يجب لأنه فهم ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال إن هذا فيه حق لله وأنه لا يحتاج إلى المطالبة فإن القاضي يقيم عليه الحد بناء على ذلك دون أن يطالب ذاك به وعلى كل حال هنا يقول فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت اعترفت هنا ما قال قررها أربعا وما قال أقرت بذلك أربعا وهذا احتج به من قال إن الإقرار والاعتراف بالزنا يكفي فيه مرة واحدة احتجوا بهذا واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ذلك من الغامدية في بعض الروايات امرأة من جهينة ما طلب منها هذا وإنما وقع ذلك لماعز كما سيأتي فمن أهل العلم من يقول لا بد من الإقرار أربعا كما سيأتي في حديث ماعز رضي الله عنه ومنهم من يقول لا يشترط احتجوا بالروايات بالأحاديث الأخرى التي لم يطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومن تتبع الروايات في حديث ماعز فإن القول بأن ذلك يطلب فيه الإقرار أربعا له وجه ظاهر لكن القطع بهذا لا يخلو من إشكال ولهذا يقال لما كانت الحدود يطلب فيها الاحتياط يطلب فيها الاحتياط فإن من أقر بالزنا واعترف به فإنه يمكن أن يقرر بذلك أربعا ويدل عليه من النظر أيضا أن, أن ذلك يقوم مقام الشهادات الشهود الأربعة أربعة شهود وفي اللعان صار له أربع شهادات تقوم مقام الشهود الأربعة والخامسة الدعاء باللعن أو بالغضب. فقالوا إذا أقر أربع مرات نحتاط ما دام لنا مسألة إقرار لماذا لا يقر أربع مرات ونخرج من هذا الإشكال الذي يعني قد يفهم من حديث ماعز كما سيأتي نعم هنا, هنا قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج وما ذكر الجلد. فاستدل بهذا من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد قالوا الرجم عقوبة يكون بها زهوق النفس ولماذا يعذب بالجلد قبل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمره بالجلد وهذا قال به الجمهور واحتجوا أيضا بقصة ماعز والغامدية قالوا لم يذكر الجلد والذين قالوا لا بد من الجمع بينهما قالوا احتجوا بالحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا وذكر صلى الله عليه وسلم في الثيب قال جلد مئة والرجم قالوا هذا بيان للحكم وتلك وقائع وقد يكون الراوي لم ينقل ما حصل كل ما حصل من الجلد والرجم أو خفي عليه أو نحو هذا ولكن عندنا البيان للحكم بيان الآية قد جعل الله لهن سبيل أو يجعل الله لهن سبيل فقال جلد مئة والرجم وهم خرج في صحيح مسلم قالوا ها الذين قالوا لا يجمع بين هذا وهذا قالوا هذا منسوخ منسوخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجم هؤلاء ولم يأمر بجلدهم وعلى كل حال القول بالجمع بينهما مشهور عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه قد جل أمر بجلد امرأة ثم رجمت وقال به طائفة من السلف طيب قال هنا فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت هذا يدل على أن الزنا يثبت بالإقرار بالاعتراف وهناك طرق أخرى يثبت بها الزنا مثل الشهود الأربعة يشهدون على الشهادة المفصلة لازم أربعة شهود يشهدون شهادة مفصلة أنهم رأوا ذلك منها كالميل في المكهلة وهذا أمر في غاية الصعوبة ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأنه لم يثبت ذلك من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومه إلى عاد شيخ الإسلام ما في أربعة شهود استطاعوا أن يأتوا بهذه الشهادة بهذا التفصيل قد يقول بأنه رآه يعافس المرأة أو رآه فوقها أو رآه بين شعبها الأربع أو غير ذلك لكن لا يلزم من هذا أنه زنى بها فعلا قد يكون يباشرها قد يكون نعم فل... ولذلك تجدون الحد الزنا الرجم نسبة للثيب يكاد يكون نادرا عبر القرون والسبب في هذا أنه يحتاج إلى إما إقرار وهذا يحتاج إلى إيمان عظيم لأنه من الجهتين جهة فضيحة هذا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تقول لا أفضحوا قومي سائر اليوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك الجيل الصحابة وإيمانهم فكيف بزمانك هذا مثلا والأمر الثاني اللي هي العقوبة الشديدة راجم بالحجارة إلى الموت يعني قد الإنسان يقتل بالسيف قد يقتل بشنق قد يقتل بطريقة أخرى لكن الحجارة يضرب حتى يموت في غاية الشدة ولهذا فإن من أهل العلم قال إن هذه العقوبة التي لا نظير لها في الشرع في جرائم أخرى إنما كانت للسيب بعضهم يقول لأن جميع الجسد استمتع واستلذ بهذه الجريمة فاستحق أن يعاقب الجميع كل موضع من جسده وبعضهم يقول إن من اعتاد النساء أو الثيب من اعتاد النساء فإنه لا يصبر عنهن عادة إلا بعقوبة شديدة رادعة فكانت عقوبته هي الرجم فلابد من أربعة شهود وهناك أمر ثالث دل عليه حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما خطب على المنبر وقال ما قال حينما حذر الناس من أن خشي يأتي زمان يقول الناس لا نجد الرجم في كتاب الله فذكر عمر رضي الله تعالى عنه ذكر الحمل تقرار أو الشهادة أو الحمل إذا حملت فإن هذا يثبت به الزنا واحدة غير متزوجة فعندئذ مع أن من أهل العلم لم يعتبر هذا قالوا إذا ذكرت شبهة فيه تركت شبهة مثل ماذا لو قالت إنها أخذت ماء رجل ووضعته فحملت وقد يقع هذا بصور أخرى لو أنها قالت إنها جنت على نفسها بيت في في شيء من يعني لو أنها عملت سحاقا عزكم الله مع مرأة وتلك لها زوج قد جمعها منذ وقت قريب وما الرجل يخرج عادة من المرأة بعد الجماع بمدة سيرة فخرج فحملت وكذلك من يعني نسا من قد تقول غير هذا ولكن هذا يفتح بابا واسعا لإسقاط الحدود بل قد تزعم بعض النساء أنه زنا يزني بها يعاشرها جني كله وما الذي يثبت هذا وبعض النساء تقول أنها تمسحت بمنشفة أخيها وأخوها كان قد قارف بعض المقارفات وتمسح بعدما خرج ماؤه وهي لا تشعر فتمسحت فحملت بهذا لكن هذا في غاية البعد هذا بعيد والله تعالى أعلم على كل حال تفضل نعم سلام وعنه عنهما رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمه إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب، قال ابن شهاب، ولا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. سئل عن الأمه إذا زنت. لأن نحن عرفنا من الحديث السابق أن الحد يقام على الأحرار وهذا الحديث يدل على إقامة الحد على الأرقى سئل عن الأم إذا زنت ولم تحصن لم تحصن ما المقصود بإحصانها المشهور الذي عليه عامة أهل العلم هو التزويج. فالله عز وجل يقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العداد فقوله فإذا أحصن يعني تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحراهر فإن معنى الإحصان في هذه الآية في كل موضع يختلف بحسب السياق فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر الآن البكر تجلد مئة الحرة والثيب عليها النصف بنصف الآية نصف ما على المحصنات من العذاب والآن فإذا أحصننا قلنا أي تزوجنا فهي ثيب صارت فعليهن نصف ما على المحصنات إذا قلنا نصف ما على الثيب فالثيب ما الذي عليها الرجم والرجم لا يتنصف إذن يقال حكم الحرة والحكم الأمة سواء كانت متزوجة أو كانت غير متزوجة البكر والثيب أن تجلد خمسين جلة نصف ما على المحصنات من العذاب إلا هذا المعنى إن المقصود بالآية فإذا أحصننا يعني تزوجنا قال به جمعه قول ابن عباس وطائفة من السلف ومنهم من يقول فإذا أحصن هنا ليس المقصود به التزويج وإنما المقصود به الإسلام قال من فتياتكم المؤمنات فال... على كل حال قالوا مفهوم قوله فإذا أحسن يدل على أن غير المتزوجة لا حد عليها غير المتزوجة فإذا أحسن إذا فسرناه بتزوجنا فعلينا نصفنا عن المحصنات من العذاب لكن هذا الحديث الآن سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها، فهذا يدل على أن غير المتزوجة تجلد، لكن كم تجلد نصف الحد الذي يقام على الحرة، وهنا قال إذا زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها. الآن الخطاب هذا في ظاهره موجه لمن؟ السيد وتدل عليه دلالة واضحة صريحة الروايات الأخرى كما سيأتي إن شاء الله فالذي يقيم الحد على المملوك هو سيده ولا يحتاج ذلك إلى إذن الإمام وأي الحدود؟ ظهر الحديث هنا أنه حد الزنا حد الزنا لكن هل يقيم عليه حد الردة ويقتله؟ الجواب لا حد الزنا قال فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها. ويدل على أن المراد أن الخطاب موجه للسيد أنه قال بعده ثم بيعوها من اللي يبيعها السيد نعم طيب ويدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم ودعم في كل الحدود وحديث أبي هرية رضي الله عنه مرفوعا إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرات يعني يقيم عليها الحد ثلاث مرات إذا تكررناها ثلاث مرات فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير الأروه مسلم الآن وهذه الرواية قبل أن نجاوزها تدل على أن الجلد على أن الجناء إذا كان ثلاث مرات ثم قال في الرابعة هنا لاحظ قال ابنه الشهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة وفي الترمذي عن أبي هريرة وفيه فاجلدوها ثلاثا فإن عادت فليبعها وما ذكر أنه يجلدها لكن الرواية التي ذكرتها قبل قليل فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها بظفير فهذه الروايات إذا جمعتها تدل على أن الأمة إذا زنت ثلاث مرات تجلد وأن الذي يقوم بالجلد هو السيد فإن زنت الرابعة جلدت ثم بيعت يعني يتخلص منها قوله صلى الله عليه وسلم هنا ثم بيعوها ثم بيعوها هل هذا أمر والأمر واجب عفوا الأمر للوجوب هل ال الأمة يجب على السيد أن يبيعها إذا زنت في الرابعة بعض أهل العلم يقولون هذا ماله وكيف يؤمر يلزم بتضيع ماله وبيعه ولو بضفير والحبل نعم ولكن لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي تكرر منها أربع مرات الزنا فإنه لا يبقيها عنده فإنه قد يكون مقرا لهذا الخبث في بيته بهذا الاعتبار فهذه امرأة سيئة ولا يرد على هذا أن كيف يرضى لأخيه المسلم بهذا ويقول ذلك الإنسان الذي يشتريها قد يعفها بالوطن وقد يزوجها وقد يكون عنده من السلطة عليها والهيمنة والسيطرة أو يضعها في مكان لا يصل إليها الرجال ولا يرونها أصلاً يغيب شمسها فلا يراها أحد فالناس يتفاوتون وقوله صلى الله عليه وسلم ثم بيعوها ولو بضفير الآن بظفير من أهل العلم استنبط منه أنه لابد أن يبين العيب لأن الزنا في الرقيق عيب لا سيما يتكرر تكرر. هانت جزني قال ولو بظفير قالوا إنه إذا بين العيب نزل الثمن وعلى كل حال مثل هذا الكلام يستعمل يقال لمن يحث على التخلص من شيء يقال بيعه ولو بأدنى ثمن سان عنده سيارة تتعب دائما تخرب يخسر الأموال في تصليحها وتوقفوا عن عمله وعن في أسفاره وكذا، فيقال بيعها تخلص منها ولو بمائة ريال لا تبقى عندك، فقل لولدك اذهب بهذه السيارة بيعها اللي تجيب، ولا لا دقت رزق، ها سووه دقت رزق، أي اللي تجيب بيعها من أول سومها تخلصنا منها بس لا ترجع فيها، وهنا أبي بيعها. ولو بضفير ولو بحبل المقصود أنه لا يبقيها عنده هذا هو المراد والعرب تخاطب بمثل هذا ولا حاجة للتكلف في المحامل الصعبة والبعيدة والله تعالى أعلم طيب فضل سلام عليكم هم تعبتم ولا إيش إذا كانت محصنة الله عز وجل يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب سبق الكلام على هذا قبل قليل وإيش ما ترجم قلنا هذا قبل شوي ولم تحصن قلنا الآية فإذا أحصنا يعني تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب رجم ما يتنصف نعم تضل أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تقول لتوقف هنا تقول <تصفيق> لتوقفوا لا أنتم تعبتم ولا نشيطين. ساكتين كثير من الأخوان بعدهم موجودين ها ما في فيها ها؟ أنا ما عندي إشكال أنتم اللي على الأرض ترى يتعب تقولنا توقف والله يمكننا أفضل شيء حتى بعد لا تستحون قولوا لا عشان الأخوان <تصفيق> اللي ما أحضروا مجموعة منهم وقال في <تصفيق> <موجات> الاختوارات ها هناك <تصفيق> نحن خلصين وخلصين الشاب فصل الثاني لا حول ولا قوته إلا بالله <تصفيق> خاصة مع هالطريق والحفريات وما <تصفيق> تشوف نصر المقرب العشرة أحاديث وإنه الله يشترون ساعة كشير إيه. فإن شاء الله بإذن الله الفصل الثاني مسوي جدول على التواريخ ومغتب صورا ووزع عليكم قلت درس يعني تواريخ بإذن الله ما في مشاورات لا لا ما يحتاج مشقة خمسة أحاديث إن شاء الله مخلصين في الفصل الثاني قبل نهايته إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك فيك ذاك اليوم كان معي بعض السؤالين، لكني يبدو لي نسيتهم في ذهوي. اكتبوا هن الإخوان اللي كتبوا أسئلة ذاك اليوم أنا نسيت لأجيبهن. لا ما أدري كنا حطيتنه هنا ما أظن. نسيتهم. نسيت. نكتبوه ونكتبوه ما يضررون يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعاء على استفتاح قلنا ما أصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد نقصد بالثلج والبرد ولماذا خصهما بالذكر مع أنهما من جنس الماء ومع أن الماء يحصل هذا سبق الكلام عليها أظن في الطهارة أولا لا تكلمنا على هذا وقلنا أن الماء من شأنه التنظيف من شأن البرد التبريد جيد التبريد و ابن القيم تكلم على هذا المعنى ووجه الجمع بينهما وأن الخطايا تحرق الإنسان وتدنس عرضه وتلطخه وكذا فيحتاج الى غسلها تحتاج الى غسل والبرد يحصل معه تبريد وحفظ مع الغسل بحيث يتماسك هذا الموصول و الغسل بالماء الحار مثلا بين يحصل معه شيء من ارتخاء والذبول وال الله أعلم يقول الكافر في بلاد المسلمين هل تقام عليه سبق قبل قليل إننا أن ملتزم بأحكام الإسلام لكن علم اختره في التفاصيل هل إذا تحاكموا إلينا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على اليهوديين هل كان بسبب أنهم تحاكموا يعني تتبعت الروايات الصحيحة في قصة اليهوديين في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم يطوفون برجل وامرأة منهم على حمار قد سودت وجوههما وجلده، فسأل عن هذا فقالوا أنه قد زينيا فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما تجدون فيه وفي بعض الروايات أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إلى مكان لهم يقال له القف ناحية وادي في المدينة يسكن فيه اليهود فجاء إليهم ودخل المدراس وهو مكان دراستهم فسألوه عن حكم الزنا نعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أعلمهم فجاء بن سوريا فسأله عن ذلك وفي بعض روايات أنه لما وقع ذلك قالوا إن هذا الرجل قد نزل عليه هذا على نبي قد جاء بالتخفيف فأرادوا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن أمركم بالرجم فلا تأخذه وإن أمركم بغيره فأخذوه وقلوا أفتان نبي بذلك فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تجدون في التوراة فقالوا نحمم وجوههما وجلد فدع النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة كان معه عبد الله بن سلام فقرأ الحبر وضع أصبعه على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام وذل الله امره يا رسول الله فليرفع أصبعه وإذا بآية الرجم في هذا نزلت الآيات في سورة المائدة إن أتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن لم يحكم بما أنزل الله فالشهد الروايات إذا تتبعتها منها ما يدل على أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الحكم ومنها ما يدل على أنه رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يطاف بهم ومنها ما يدل على أن أتاهم في ناحيتهم القف ثم سألوا هذه المسألة فهل يشترط يقال إنهم إذا تحاكموا إلينا هذا ذلك فيه أو لا العلماء اختلفوا بناء على ذلك هذا سبب الاختلاف وكثير من اختلافات أهل العلم من العلم المعتبرين إذا تتبعت الروايات ونظرت فيها رأيت فيها أعذارهم حتى ينطلب العلم أحياناً ربما تستقر عنده المسألة ويستغرب من الخلاف فيها فإذا حاول أن يتتبع الروايات فإن الذ أعذار العلماء تلوح أمامه حتى قد إنه قد يتحير الإنسان أحياناً في الترجيح بين هذه الأمور لأن حين تزقت في روايات صحيحة. يقول ما هو القول الراجح في وقت المسح إذا لبس على إذا خف على خف حتى يبدأ من الأول أو من لا إنما العبرة بالخف الذي يلي القدم هذا هو المعتبر شرعا وما عداه مهما لبس فإن ذلك لا عبرة به العبرة بما يلي القدم وأما ذلك فبقاؤه ونزعه لا يؤثر كما لو حلق شعره أما ما يرد القدم فهذا لا لابد أن يلبسه على طهارة أما إذا لبس الخف الثاني على غير طهارة فهذا لا يضر ويمكن أن يمسح عليه ولا يبدأ مدة مسح جديدة وله أن يمسح عليه ثم ينزعه خف الثاني سواء كان خفا أو جوربا والله أعلم طيب يقول إذا فعل الشخص فعل قوم لوط في بهيمة فما قتله بهيمة ويجوز الأكل منها بعد قتلها الراجح الذي ذلت عليه السنة الصحيحة أنه يقتل وتقتل البهيمة من أهل العلم انعلل هذا قال من أجل أن لا تذكر الفاحشة إذا رأوا البهيمة ومن أهل العلم قال إنه لا ينتفع بها بعد ذلك حتى قالوا لا يؤكل لحمها ما يؤكل لحمها وهكذا يقال في منعمه العمال قوم لوط صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا ولهذا لا يقال فيه خلاف كثير من أهل علم ما العلم قال يرمى من شاهق قياسا على ما فعل بقوم لوط ومنهم من قال يحرق بالنار ومنهم خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتل سواء كان ثيبا أو أم محصنا وهكذا من وقع على ذات محرم فإنه يقتل من تزوج مثلا بامرأة أبيه فإنه يقتل نساعد إن شاء الله إذا ما نسيت الكلام على هذا يقول هل يقوم حد السيف مقام الرجم في حق الزنة لا لا بد من الرجم لا بد من الرجم والله عز وجل يقول وقل زانتي وزاني فجل كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فبعضهم قال أقل ذلك أربعة لأنها أقل الشهود في الزنا. وبعضهم قال نأخذ معنى الطائفة في اللغة، والمقصود على كل حال أن تشهد الطائفة وأن يكون في مكان عام، لمن أجل حصول مقصود الشارع من الردع والزجر عن هذه المقارفات وحضور هؤلاء الشهود هل هو من أجل ردعهم أو من أجل ردعه هو لأن ذلك أكثر في النكايه يمكن يقال بالأمرين الناس يرتدعون وهو أيضا يكون ذلك زيادة في نكايته وردعي ومسألة الرأفة ولا تأخذكم به ما رأفة تكلمت عليها في بعض المناسبات في الكلام على خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف في أمر لا يدخل تحت طوقه أنه يكون متوجها إلى شرطه أو إلى سببه تذكرون هذا ومثلت عليه بالرأفة الرأفة تقع في قلب الإنسان دون أن يشعر هنا يتوجه الخطاب إلى أثره بمعنى لا يخفف الحد ولا يلغى لا يخفف بالعدد ولا يخفف بالصفة ولهذا تكلم العلماء على صفة الجلد مثلا يجلد بماذا يجلد بصوت بمعنى بخزرانة أو بنحو ذلك ما تكون جديدة ولا تكون رثة ضعيفة ضربا متوسطا ولا يمكن أنه يلبس ثيابا غليظة تحول دون إلامه ولا يضرب في مواضع لا يجب الضرب فيها كالوجه ولا يضرب على الرأس ولا يضرب على مقاتل وإنما يضرب ظهره ونحو ذلك ويفرق الضرب عليه وإذا كان به ضعف فإن ذلك يراعى من جهة الضرب حتى أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل لعله يأتي إن شاء الله إذا ما نسيت أنه أمره أن يضربوه بعرجون من عراجين النخل رجل زنب وقد هزل هو بغاية المرض فلا بد من إقامة الحد عليه فقالوا لو ضربناه لا, لا مات أمره من يأخذوه بعرجون ويضربوه فيه فرعى مثل هذه الأشياء لأن الشارع لم يقصد قتله وتأتي مسائل في هذا الباب كثيرة طبعا لكن هذا المختصر ما يسع هذا يعني مثل الآن لو أنه مات في إقامة الحد إن لم يكن فيه تعدي في إقامة الحد كان يضرب ضربا مما بعصى غليظة تقتل أو غير أو بضرب قوي شديد فإن مثل هذا إذا لم يحصل فيه التعدي فإنه لا يضمن لأن القاعدة ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه قامت الحد مأذون لكن لو حصل فيه تعدي فإنه يضمن وهكذا يضربه قائم ولا يمد على الأرض وكذلك أيضا بالنسبة للرجم سيأتي الكلام عليه في قصة ماعز إن شاء الله هل يحفر للرجل هل يحفر للمرأة أو لا أو يكون ذلك بحسب النظر أو يفرق بين الإقرار وما كان بإقرار وما كان بشهادة فاللي كان بشالفالذي بشهادة, بشهادة يحفر له عشان ما ينطلق بفر والذي بإقرار لا يحفر له يأتي الكلام على هذا إن شاء الله يكفي هذا وصلى الله عليه وسلم